إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا لتفسدن في الأرض مرتين لا تفسد الن في الأرض مرتين ولا تعل النعل ون كبيرة فإذا جاء وعدوا لهما بعثنا عليكم عباد اللنا بعثنا عليكم عباد اللنا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا كُوبًا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَا كُوبًا وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنَّ أَحْسَنْتُمْ حَسُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ سَأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم ليسوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم امريكا كافرين حصيرا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا نَّلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَأَجْعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا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 وكفى بربك بذنوب بعباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحوما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 كِلْ كِذَا رَحَدُهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبْ بِرَحْمَةٍ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه ان فحشوا وساسبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان من الصوري ولا تقربوا مال اليتيم إلا هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَيْكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ دُعُوْكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إن لبثتم إلَّا بِثُمِّ إلَّا قَرِيلًا وَقُلْ عِبَادِيَ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَزْغُ بَيْنَهُمْ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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني لا يوم القيامة لإن أخرتني لا يوم القيامة لئن احترك الندريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعبهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 افمنتم ان يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا افمنتم ان يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا اما منتم من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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفترونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا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 لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزا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 وَجَعَلَ لَهُمْ مَجْلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَابْتَغَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ كُنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْيَوْمِ فَأَكُرَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاءوا وقعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكثور قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ تؤمنوا تُؤْمِنُوا إِنَّ أوتوا العلم الْعِلْمَ مِنْ أَعْلَىٰ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَقْرَبُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ